وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِم مَّكَسَبُهُمْ وحاق, وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا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 قد قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ, وما هم بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هو الذي يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم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 مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً لا لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ نَفْسِي حَسْرَةً عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنَّمَا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ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 إلى جهنم مزمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسول منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا اَبُو وَالْجَهَنَّمِ مَقَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ من الجنة نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم اغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير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 وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي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 وَيَْستَفِونَ للَّذينَ آممَنُوا رَبَّنَا وَوسِعتَ كُ شَيئِرُ وَحمتَ وَعمَ فَوفِرُ فَفِر للَّذينَ تَابُوا وَاتَّبَعُ سَبلَكَ وَقِهِم عذاَبَ الجحيم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 قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَهَل إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ تُؤْمِنُوا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 رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ على مَن يَشَاءُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ منهم شيء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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ ضِعِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقمة الذين كانوا من قبلهم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 فَكَثَرُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدٌ لَّعِقُوبُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَن آمَنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ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 وَأَنَا فِى رَعُونٍ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَوْمَ قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَوْلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَ قَوْمُ يُوسُفَ مُنْتَظِرُونَ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ َا زِلْلتُم فِي شَّم مَِّ جَاءكُم بِ حتىََّ إذَاهَ لك قُلْلتُم لَ ي بَثَ اللهَّهُ مِنْ بَعَهِ رَرسُولَا كَذَلِكَ يُضِل اللهَّهُ مَنْهُ مُسرِفُم مُتَاب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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا نَهْجِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا متاع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 وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَن لِّلْمُسْرِفِينَ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ ان الله غصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بالفرعون وحاق بالفرعون لسوء العذاب ان لا يعرضون عليها غدا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كل فيها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 في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار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 ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كفر ما هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 اللهَّهُ الذي جَعللَكُم الليلى لِلتَسْكُنُ فِيهِ وََّه رَمُ لصِيرَ إَِّ اللهَّه لَذُ فَبللٍ عَلَ النَّاسِ وَلَ وَلََّ أَكثَرًا النَّ سِلَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ الله الذي جعللَكُمْ الْأَرضَ قَرارَو وَسَّمأَابِنَا أَوْ وَصَوْورَكُمْ وَصَورَكُمْ فَأَحسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبات ذَلِكُم اللههُ رَبّكُمْ فَتَبََكَِ اللهَّهُ رَبُّ العالممين. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا لَمَّا جَاءَ يَلْبَيْنَاتُ مِرَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى من قبل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 كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ وَدْخُلُ ابْوَابِ جَهَنَّمَ لَمْ خَالِدِينَ فِيهَا فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا, وعليها وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا, وكفرنا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَيَنْفَعَهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم آمين الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون أشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وَقَاوا قُلوبُ نَ فيِي أَكٍَِّ مَِّا تَدَعونَا إِذَيْهِ وَفيِي آذَنَا وَقُر وَفيِي أَذَاننَ وَقُ وَمِنْ بَيْلِناَ وَذَيْنِكَ حِجَابٌُ سَععملَل فَعمَل فاعمل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين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 ذاليك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها اقوات تغذى فيه اربعه أيام سواء النساء تَوَاء إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَنَا وَلِلْأَرْضِ اثْيَاطٌ أَوْ كَرَهَمْ قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذَا أَتَاهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ألا تعبدوا, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا, فإنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من حصات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون فان كمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون أتى إذا ما جاءوها شيد عليهم سمعون شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لَمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا إِنَّ طَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شيء وهو خلقكم وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَدْبَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ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 119. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين 110. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وَمَا خلفهم وحق عليهم القول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 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها, ولكم فيها ما تدعون مزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا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 فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعب بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا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 بِنْ آيكِيأَ كَتَرَ الأررضَ خشعأَ كَتَرَ الأأَررضَ خاشعَةً فَإذاَا أَن زَلَّ عَلَهَا المَاأَه تَزَّتْ وََبَد إِ الذي أَحِييَهَالَ مُح المَتَاب إِهُ عَ كُّ شيءَ قدير. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يغفرون علينا فمن يلقى في النار غير من ياتي خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن نُّجَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ أَيَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد فلقد آتينا موسى الكتاب فاقتلف وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ٱلَّذِينَ عَمِلُوا صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ